اللحيين بيغير الكتاني بالكفي ويلير الكفي بتوب الك وبزرعك يا انت سرر العالم وبترولك يا حرب بحم الحرياء وبزرعوك يا مصر يا, يا مصر شمس الحقيقة الفلاحين بغير الكتالب سريت عالم وبيدخلوا حرب فحم الحريقه وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحريقه وانت ميدان الحر سينا البد a لفحم الحريقة وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحقيقة يا حياه انت البارود البارود والحرب جايه غنوا <تصفيق> التلمز الصبح للحريه الفلاحين ضا فانه التلمزى الصبح, الصبح للحرية <تصفيق> الفلاحين ضموا غذاء <غضان> للأمر <تصفيق> رفعوا الرياء في البكر متندي <تصفيق> رفعوا الزناب البناء عبوا البناء طرف السنه بالبنادق عبد البنادق برود الرمله بتحايق في دم كل النار النار في دم الجنود رفعوا السلاح بالبلادي عبو البنادق برود بيجي جناين الحريه مهره وما لهاش حدود الحرب دي جناين القلب مهره وما حدود والحرب للسفه وللسكه في فجر يا He will har it father that he will harm with fa that he will انت لي انت لي الحرب بالحريه وتفتحي ولا تبي دمونا تسلحي للحرب بالحريه وتفتحي ولا تبي دمونا وتفتحي يا ابقى قريب الحرب بالقريب الحرب بدد البوع بدد الارض بدد التعب ويتسلحين الحرب للحريه ويتفتحي ورده بدم و نار يتسلحين الحرب للحريه ويتفتحي بدم و نار والدمع من قلب صرخه و دكه الحرب seta el horb el harbi Santa